يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم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 عسى ربه إن طلقتن أن يبدله أزواجا خيرا من, كن مسلمات, من كن مسلمات مؤمنات طالتات تائبات عابدات, عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نارا يا الذين الناس والحجارة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 نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا أتلم لنا نورنا واغفر لنا على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم ومؤوهم جهنم وبأس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخ. فخان ناتهما فلم يغنيا عنهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين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 وصدقت بكلمات ربها بكلمات ربها وكانت من القانتي